أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الإنسان أما خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من قل يحييها الذي أنشاء أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل شيار الأخضر نار فإذا أنتم من غتوقون أَعْلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ بِقَوْمٍ أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا كُن لَوْ كُن فَيَكُون الصُّبْحَ الَّذِي وَغِيِمًا لَنْ كُنْتُ كُلَّ الشَّيْءِ قوة <تصفيق> العظيم